نمضي مع المؤلف في تفسير سورة الانفطار قال أذابه الله قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت كما في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت قيل هيبة لله جل وعلا وقيل لنزول الملائكة كقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى في سورة الشورى عند الكلام على قول الله تعالى في وصف أهوال القيامة يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به تقدم حديث عن هذا ومثل الانفطار والتشقق الانفراج كقوله تعالى فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت قوله تعالى وإذا القبور بعثرت أي بعثر من فيها كما في قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وقد دل هذا اللفظ على سرعة الانتشار كبعثره الحب من الكف وكما في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في سورة قاف عند قول الله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت أي كل نفس كما تقدم قريبا في سورة التكوير وقد تكلم الشيخ رحمه الله على هذا في دفعها من الاضطراب في سورة الانفطار هذه عند الآية نفسها وقوله تعالى <تصفيق> الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك في سورة الكهف عند قول الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أي هذه أطوار الإنسان في خلقته ومما يشهد لحسن الخلقة وكمال الصورة قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم واختلاف الصور إنما هو من آيات الله كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فهو من آياته ويكون ابتداء من الرحم وتقدم في سورة الحشر في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور وفي اختلاف الصور على تشابهها شيء من أعظم آيات الله تعالى قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كرامة كاتبين يعلمون ما تفعلون تقدم للشيخ رحمه الله بيان ذلك في سورة قاف عند الكلام على قول الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأحال الشيخ عندها على بعض ما جاء في سورة مريم من قول الله تعالى كلا سنكتب ما يقول وبيّن رحمه الله أن هذه الكتابة لإقامة الحجة على الإنسان كما في قوله جل وعلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقيل في قوله حافظين اي يحفظون بدن الإنسان وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الأنعام بيان لذلك عند قوله تعالى ويرسل عليكم حفظة مستدلا بقول الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ومما تجدر الإشارة إليه أن في وصف الحفظة هنا بهذه الصفات من كونهم حافظين كراما يعلمون أنها اجتمعت لهم كل صفات التأهيل لأعلى درجات الكتابة من حفظ وعلو منزله وعلم بما يكتبون وكأنه توجيه لما ينبغي لولاة الأمور مراعاته في استكتاب الكتاب والأمناء ولذا قالوا على القاضي أن يتخير كاتبا أمينا حسن الخط فاهما ومن هذا الوصف يعلم أنه لا يختلط عليهم عمل بعمل وكونهم حفظة يقضي أنهم لا يضيعون شيئا ولو كان مثقال الذره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي نعيم دائم كما في قوله جل وعلا يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا وقوله تعالى وما هم عنها بغائبين دليل من أدلة خلود الكفار في النار لقوله وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وكقوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وهكذا غالبا أسلوب المقابلة بين الفريقين ثم بين تعالى أن ذلك يوم الدين وهو يوم الجزاء كما تقدم في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ثم بين تعالى شدة الهول في ذلك اليوم بقوله وما أدراك ما يوم الدين وتقدم مثله في قوله الحاقة ما الحاقة وكذلك قوله القارعة ما القارعة قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اي لشدة هوله وضعف الخلائق كما تقدم في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولحديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم فكل نبي يقول نفسي نفسي إلى أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وحديث فاطمة من قوله عملي. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ونحو ذلك وقوله جل وعلا والأمر يومئذ لله ظاهر هذه الآية تقييد الأمر بالظرف المذكور ولكن الأمر لله في ذلك اليوم وقبله وبعده كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وكقوله تعالى ألا له الخلق والأمر أن يتصرف في خلقه بما يشاء من أمره لا يشاركه أحد كما لا يشاركه أحد في خلقه ولذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء ولكن جاء الظرف هنا لزيادة تأكيد لأنه قد يكون في الدنيا لبعض الناس بعض الأوامر كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم وقوله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وهي كلها في الواقع أوامر نسبية وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولكن يوم القيامة حقيقة الأمر فيه كله لله والملك كله لله وحده جل وعلا لقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فلا أمر مع أمره ولا متقدم عليه حتى ولا بكلمة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وهو كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن مع أن هنا في الدنيا ملوك كما في قصة يوسف وقال الملك اتوني به وفي قصة الخضر وموسى عليهم السلام وكان وراءهم ملك أما يوم القيامة فيكونون كما قال تعالى ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وكقوله تعالى هلك عني سلطانية فقد ذهب كل سلطان وكل ملك والملك يومئذ لله الواحد القهار بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الانفطار. حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته